الحمد لله رب العالمين وعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعينا وبعد قال النازم رحمه الله تعالى امي انوح على نفسي واندهها واضع الدهر بتخيره والحزاني ذا عنك عاذليا يا من كان يا لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني دعني أصبح دمعنا انقطاعا لها فهل عسى عبرة منها تخلصني كان لي بين اثل كل احلم على الفراش وايديهم تقلبني وقد تجمع حول من يروح ومن يبقى علي وينعلي وينعلي فذا اتى بطبيب الكي عالجني ولما را طب هذا اليوم اي فوعي بشد النزع وسار الموت يدي ذبحها كلعير قلب الى رشق ولا وحن ولا هوني استخرج روح مني في تغارغرها وصار ربيق مريرا الحين غرغرني وغمض ضوني والراح الكل وهم بعد الياس وجد في شراء الكفاري وقال من كان حب الناس في عدلي نحو المغاسل يأتني يغاسلني وقال من كان حب الناس في عدلي وقال يا قوم نبغي غاسلا حذقا مرهم أديبا أريبا عارفا فجاني رجل منهم فجار غدني من الثياب وأعرني وأفردني وودعوني على الألواح منطرحا وصار فوقي خذر الماء ينذفني وأسكب الماء من فوقي وغسلني بسلا ثلاثا وناد القوم بالكفني أسكب الماء من فوقي وغسلني أسكب الماء من اخرجوني من الديفة وأصفاء على رحيل بلا زد يبلغني وحمروني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلف من يشيعني قدموني الى المحراب وانصرفوا خلف الامام فصل ثم وعد عني قدموني الى المحراب وانصرفوا خلف الامام فصلى صلوا علي صلاه الله ركوعا ولا سجودا لله عل الله يا رحمني طيب وعن شاء الله صبب الله نقص سيدتي يا الإمام أبو الحسين علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله تعالى عنك صبحنا وحوالات الجمهات الشيخية تاريخ يسئيه صبانك بيدي أقول وحور الدعني الدع انوحو انكوطيدي انكوطا واقع على نفسي نفطيدي واندبها ان مركز حاوية انكوء اويو واقضع الدهرة واختغن انكوطا مايسو بالتذكير حسوسين والحزن مرغو دعني ادا اما دعي اغتغ عانك حنقاغ عذلية يا من كان يعدلني قفكه الى دالمهي عنانن يو لو كنت هداا هان لحت لو كنت هداا هان ما بي و كنت وحداا هان لتعذرني ميد خلداره دعني ادا صح ام شبو دغو عن علم ي او حين وحق إتانا أنا أصناني فهالعصى ما أحل غيابا عبرتهم علمه ومنها أو أوهنتا يألمضا كمذا تخلصني إلي بدباليس وحوتي الماما يا سد حسن بيت رحمه الله تعالى معناها قوذوك رهد لي وحويا نيهو اسكا كيدا نفطا oo ku dhawaaqo oo ku qeydiyo oo wali waxaan ku dul uuyo waqtigana aan ku dhammaysto xasuusin dambige gashaan xasuusiyo iyo ciqaabta u taalaan xasuusiyo iyo murugo marqa ananta iyo dagaalkana igada al adlu wa ananta igada qofkay u aananayow haddii ogaan lahayd waxa iyo dibka ay haystana imaada aanan anteen oo bimaana marka subxaahu wa yaa hayaan oo hayo aananin alaalka alaaliyo iyo oo hinta oo iyo hayo aananin yaa iska keyda hadal ogaan iska keyda bulay yahs ka ilmeeyo an iska ooyo waxa la gaaba in ilmada dabiic kamida ilaahay dalteed ugu badbaadiyay oo soo baxay inin qoto iska keyda ee ku jirta abiyaada ducni bimaana atrukni weeyaniga tag anu xuno waaniyah xawaqaylo weeyaan andubaha asl aslu nadbi wa qawaqa loyaqana لكي وخه كو وداناد بالميتي ناد بالميتي هاد المقاشنا البكاء عليه ويان مارخا وخه اي كدhegan tah abki علا نفسي اللهم استعع عليك الله او وخه وي أحايي. قاني ناد بي واغ رجاهيلغا فسك من سين لو ويو مخاسنتي سين الله سيدهن او اهايه مايبه kano haya xarigeygiyo dabar kiigiyo maxay ka ku tirsanayo waxaan in la akhriyo weeyaa markaa nadiga asalku weeyaa saas u ahaan markaa usada u wada an E COis y hybu, a hybu, a hybu. En fedніiaeth a hybu, a hybu, a hybu. Y arro, hybu hwn amser a hybu. Os a hybu hwnna hititten yn ei allu cael hybu, ә ic 11. Ok Keruar these means, o ar ein gyfer, a hy crawl hybu pęff gy engineering bob acorwод. C'mver and 편igwyd torre hybu. Chywer iawn at دنو انوا جمع دمعه وايلن ويان ابره ولو يقانا المظ مرقيه تفتفق دو حبد دبيعه داي دحايسان دبيعتها عبره لو يقانا ابرات ولو جمعيا تخلصوننا يعني تنجي وحاول تنجل اي بدبادسه المهم انتو مرقاه المامية يا هذا هو حي ما ابياد ان له إن الله مستعى عليه كلها نفتاة هذا هو هذا النفتاة هو هو وقد أصبح نحره إن لم تبك عليها فمن يبك عليها هذا هو هو هو هو هو إقابة الله مرخاة سبحانه وغبق أده من مرغو وحال حسوسيسان دم بيجاي قشي ربع تضاي سميسي مرغو الله مرخاة سبحانه وانتاعد ناشا آخر حسوسو سنو تاسو بيت فهرة المامية. ولهذا نبقى أنه عليه الصلاة والسلام حديث عنس من المالك رسول كيرا عليه الصلاة والسلام أكثروا ذكر هذه من اللذات وحاد فرباليسين فرب مع معان قويها مرقى سحايا حصوصيسا وقيرها تام مرغوا بحصوصهم مرغوا بوحا القلب يكون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروب هل كان مرقى هذا نفر بوه يطمئنه أذول لكن ما انت النار طلقت اغرين ايات كجغتا ميسا انت المخورسين ايات كجغتا تائس ويدي وحسابتا ويه يا مرقى اللهم استعانوا عليه تقولنا بيت مرقى سبحان ويهان اللهم استعان لبادنا تبحو تلماما يا مرقى يعني مرقى سبحان haygu oga macna haygu aanan oo hinta an o iyo iyo murugada aan murugoon yahaygu aanan hadda ogaan leh waxay gu sugan oo maxay ah qalalan iyo qalbi qalleen aan walin isa qalbi qalleelka سادقته اسكرك يداع حضانا وحكا لقبال كريم المضع عن شبه دي بدأتنا ايانا كالقوينين اللي انسا انكلمان ايو مانا كان لنسانا المضع قبع كميدة بإلهي وقبت باذياء لغياء بايه اسكده ابولي يهي المرقان وصول إلهيك وقبت باذيين إنه لهيك وقبت باذيين يصوي إلهي المشري قمت بارق وتعالى سوما له نبقى عليه السلام والسلام من حديث عبدالله من عباس رضي الله عنه وارضاه. رسولكم حول عليه الصلاة والسلام عيناني لا تمسهم النار لبين دود نار ما بطابته أي رسولكم عليه الصلاة والسلام عين بكت من خشية الله وعين بات تحرص في سبيل الله ايدي. إلهي درتي يعفسد إلهي وعين الميسي إلهي علي ما يتواره وتعالى النار نطابا ميسو إيه البريدي يضع إي إلى أن ليس في سبيل الله وقار كهيسا مرقى سبحوهيان لبضاء ان دوت متورنا مرقى سبحوهيان حديث كابيرا في صيح مسلمنا نبيه وحكسه عليه الصلاة والسلام سبعة يذلهم الله في ذله يوم الله ذل إلا ذله إلى آخر الحديث حديث آخر في سودير يحيم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه طف إلهي حصي يسغو كليقيئة و امر خالق رغيس اسا جوغا ميل كلغي اسا فاديا مساجد كلغي اسا وردينيا درس اسا قعاني كلغي اي عدنا ان مر خال لجوجين قد مايلاهي حسوستي وحو كا الله تبارك وتعالى جهنميه جهيمه عذابكا و مر خال سحا ويا شددا اخره هو القيامة وحو كا فكر بعد هذا فاضل عيناه ان ليس علميين كاس marka subxaawiyan todobaad Ilaaha uu hareeraynayo ayuu ku jiraa marka saadalteed ba marka subxaawiyan dhididka iyo rafaadka iyo quleylka maalinka umada haysta isaga ma haysanaya marka saga ma haysanayo markaa waa taas weeyaan macnaheedu sheekh nootil namaayo rahimahu allah ta'ala da'ni idawiri an ruuhan ku qaylio ala nafsinaftayda oo waa wa andubha an gudul ooy yaan مروج الحيثه و ديبات الحيثه ان كدولويه اي داوله ياه مرخه نقتي و وقت الدهر وقتي غو دنا ان قدمي سبا بيتكيله حسوسن انا حسوسيو اهوال القيامه اي قبره اي قيامها اي مرخه شدده اخر انا حسوسيو يو الحزن مروج سادرتت مرقامن صفات النبي عليه الصلاه والسلام حكمتها كان دائم الفكرة والحزم النبي عليه الصلاه والسلام فكر قيسا ايام مرغد يسو دائم بيها من فكرك ايام مرغد يسو دائم اليه اما هطان ظاهر نو حانا قانو قف عناس كم مرغد يطانبكم عليه عليه السلام ومرغد صحيح قف حواها فرحان وولول اللعين لكن مرغد يسو دائم كواهيد مرغد بآخر ايام النار ايام عذاب الهي كم ينقل وتعالى ساد ما مرغد به لحنة من اللحظات الا تعوذ بالله من النار وعذابها حال لحظ النبي عليه الصلاه والسلام انس عمر البرغسي الا عذيك لا اله الا الله تبارك وتعالى بمرقه سبحانه مرقى بالمنن قليه وحسيه مرقى سادرت وان ذكرك افككو هيص ادكارت مرقى ودها ويان مقفلها دايسو اما دن كلام قونايسو اما ان تكون سوته غلين موياني مرقصه معناه أذ... اودي كريسو ان ادكارت اي ورديق اللهم سعان ودع وحور دعنكا اي مرخا سوو ايغا تگ دع ايغا تر عنكا حقا عدلي دغالكاي مرخا مرخد بيقي قاديس عدلي ايا طهيسان دعنكا عدلي يا من كان يعدلني و اي دع كت اي عنكا حقا عدلي دغالك يعانات ايغا تگ يا من كان يعذلني عد ايعاناتيس لو كنت هدا داهان تعلم ميد ما بي وحي كنت وحدها له تعدد المديعور دا دعني اذا الصبر انشرب دواء العلم لنتى الها وحكل غيسان ونو اسنان فالعصى ولا غيابا عبرت هل علم قد منها المدا كمدا تخلسني اني بدادث كانني وحان مو داوي يرهض معناها اير نو وحان مو داوي ان اركو بين تلك الاهل اهل القرامده ان امر خاصه سبحانه وياه محو اها ان امر الله استعان ان قدح سوغ نحي من امر خاصه سبحانه وياه لا توري على الفراش بغش لو دلتوري وايديهم قعم هودينا تقلبني اي قدقدل يسو وقت تجمع وحصاوري حولها رهيله من قفي نوح قيليا ومن يبكي عيد اويسا عليا دشايي غدلويسا وين عاني اغير بخينيا ويندبني مرقس سبحانه ويا وي خال كاشا خدي الله وتعالى لبدن بي انو غسيغيا وخاصوريسانيا اون ارقاب ليه هي ان مرقس سبحانه وان تاغبي او سكراد كو قبتي او فراشكاي كان كودلداي او يسلوغي كاراي او لكن داتكي اهلكي اي قراوادي اي اصحابتي اي غدغدينيان او قلبدين عير هويان ما يكبح ذي بسوي كذلتها بل تابتها مرقة صحوية قل برنع لا يقمر أو مرقة صحوية قل بحلد لا تتعامن وضعك أو مرقة أوي يضعك غيرينا أي صاغر غير يقور بحلجي نجوها سكراد ويكبح إساء ما هو ويكبح ذي مرقة إنا نتائركو بأدنو دا مرقة أرقى منطرحا بمعنى مرقة صحوية يعني لطسوري ويحيان متساقطان بيلمعنته مرقه نعيق ينعاني نعيق وحلوه يقانا وقفك جيريس مرقيا اللغة وربحينا يحيب الباطن انت اللي يده تاثان نعي ليده نعيق صلى الله عليه السلام مرقا مدنه ببناء ياه مننا ما بنانه نعيق إن مرقه سبحانه ويحيان لغة وربحيه ولي يده المرقه يبالوود انتووح مشكلة عمالي لكن اللي يده المرقه سبحانه ويحيان ووالله قيد la tawaan ko helba geeriyooday leedahay oo banaan bakhra sameeyo oo wax yar haa si mar wax subaxay ma banaano allahumma saxaa alayhi tulaan laakin qofka murxa subax weeyaan walow sheekh ramal khataas sheegtan ku wax diba mal murqa laakin waa inna muharramat hild walba oo soo dalco inay naftu murka saxraa ay murkaas xawil haddii gudambeeyay ay taagantahay ay murkaas xaw waayay aday siduu koray ay waxba ad ogayn adiguna aragtay naftu gaabaxaysa la qof qul saxraa tiyahay ni wey wadku u yaqaanaa wuxuu ogow inay ka socoto oo iska garanaya murka yaa marka subax weeyaan loola sheedo ugu dambeeyayso bu dhahayaa marka marka subax weeyaan muddu sheegaya ay nafto ka bixi marka marka xudu marka subax weeyaan gurku qof cusqara tiyahayna oo baaq hada geedada la feedi iyo malaa'iiti iyo malqunooti oo baaq marka marka Allahumustaa'alaayhi wa salaam murqadkiina wax ay waxay كليا لكن اوهين بيه حنطانو ويقيني يا امبوليه ويقضي الاوه يا امبوليه اللهم استعانوا عليه وتقول الله آه اللهم استعانوا عليه وتقول الله ويقضي الاوه يا ضفينة عليه السلاة والسلام كما في سيح البخاري ايهو ثوبه غريش سعد بن عبادة سحابي الورنجري وحلسه اذا عبد الرحام بن عوف يسعد بوقاص وقاص عبد الله المسعود صحابه لسعوتك رسولك صلى الله عليه وسلم وإلميه دماذا يددتك مرخة يا أركين ووهينت رسولك صلى الله عليه وسلم أي مرخة ويوم يوم مرخة سألويني رسولك إلهي وعذابه وإلهي واسده صديق ووهينت ما قره يا بي مرخة على تسمعون مينا وغينا إلى مقل إن الله خلاله يعذبه بدمع العين إلهي وما عذابه الشيء ولا بحزن القلب قلب امرئ الذي سنمعذابه ولكن يعذب بهذا او يرحم كان عرفقا ام بام او غنخريسا ام كو عذابه سادرت اديث كان عليه حديث كان مرخو حتلما ليا وهينت وهلا قيبود هاداي قeyrat sahay iyo hoogey iyo bacay iyo balambal iyo waxa sadii ay tahay iyo tulo ayay iyo marka gablamay waxa tahay marqa suxaweyan waa xaraam manab bananaa iyo marqa la iska raaco oo sidoo kale saanka iyo nasaarada laafta la garaaco oo weynay leeyiraa aruntaasi marqa suxaweyan mid bananaan ma aha marqa asalkeedii marqaab laakiin marqa suxaweyan ilmada iyo qofku inuu ilmayaa waa وإنما يرحم الله من عباده الغحماء إلهي أدو مذي سوحون نحر رسان قوة نحر رسان أم بله أدو مذي سنون نحر رسان سأبتك بها مرقى صحويان حديثة ومصر شعري في السعيحين مرقى صحوي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلئ من الصارقة والحارقة والشاقة رسول كوحسكي برية إليه تمرقى صحويان قهل ذا تطمع حيرته تمرقى صحويان ترخد ذي أحد, دي أحد قربات اسوسو قبطان بيدل دي خجح ديحامرقا قربات ما هي تيجيدا قربا غلغشو دونکيس لا دعان نبيغو بريبو كا بريبان كا هي صلى الله عليه وسلم نبيغو عليه الصلاه والسلام حونا حديث كا ابو غريره المرخه صحيح ومسلم في سيح وصصاري اثنان في الناس هما بهم كفر لو بارهم دكه دخدودا غالنبا و في النسب قلت النسب كيسه iyada la shayisa wax laga sheego oo marqa lagu qabil caayo iyo wan niyaa xatu almayit meete lagu dul qeylio oo lagu dul dhawaaqo Allahu musta'aalayhi turan saawadu waxay sabayn jireen dul qeyliya haday maqlaan ciidintay qaadaan bay marxaas xawayaan afkanka dhefan jireen saadalkeed ba marxaas hadaba sabalada kale u baahan inu ka hadalno waxa weeyaan hadii qofkan lagu dul qeyliyo ma hadii mar la loo cadaabi kara mar la loo cadaay mayo mar haddii loo cadaabayo waxa oo uu ama mar qas waxa oo ku yiri oo mar qas waxa ama mar qas uu yiri sabaamur kha subhaanahu ya ku duqaynaa yiri markaa ama markaa macnaa markaa nintee u duqayluyu yiri bardaaranka isagaasiye markaa bardaaranka isagaasiye markaa subhaanahu yaan bardaaranka uu siiyay dalkeed hadii markaa subhaanahu yaan uuna bardaaranka saabna uuna kulahayin laakiin loo cadaabey walaa macnaa lagu duqaylan u jeedaa loo cadaabay maayo مرقا سواسلة سويا حديثة نصوصة كل صغر وقت حديثة عائشة في سيح المخاروحة المامية إن الله عذابي كريم والله عذابي عائشة عائدة سيسودة حديثك مرقة سبحان الله بن عمرينة ان لو عذاب اياه قصوا لبدا حديثو حن كتجم علينا مرقة اللو عذاب اياه وان مرقة وحوه ينصب الصواب وكل اياه عاليش المرقة يتنمى بيس يال لو ما عذاب اياه اليه ضحينا وان مرقي وح صواب اينا قرى حايد نصوصها ساسا انو كتجم علينا مرقة هذا صورة في عن وعجيبة بوشيخ وكسيين مرقة سو مارتي وحوه لي وحال مودا بين تلك الاهل ايلكا ايغا دحدود انهم كسغنح منقرحا حالنا هي من مرخه لو دولتوري على الفداشي بروشي مرقا وايديهم قمع هوذنا تقلبني اي قدديسو او تجمع وحصاروا صاروا سمي حولي اني هيرهايدا من قف قيليا اي ومن يبكي قفؤيا علي انيض السيد وينعاني يرى وردحيها وينذني يغض غارع عما يغدلويا او ندiga hada wuxu ku wadaaysagu waa oohintii marka saxa weeyaan dadkii jahiliga ahaa ay ooydireen oo kalaamade dadkeena hada jahiliga ku daydaaba ay ooyaan oo kala weeyaan allahumista'aw alayhi fulan marka wayn dununi ay oo hiq qawhin الله أكبر وقد أتو حليما ديما وقد أتو حليما ديما نبي عليه السلام والسلام دو نرخا إياد دكا ورهقا قايل يبعا وحن نبي صلى الله عليه وسلم قد أتو أتو أتو أتو أتو مكسوسة نبي صلى الله عليه وسلم أم نائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها السربال من قطران والدرع من جرب قوادد قيل ميت كودل اويده حدين كاتودك انت دبان قور وان الى هو سونقري قيامته ولا سو استاجيم ايده او مرخا سبحانه الله مستعان سربال ومرخا سبحانه الله مستعان سروال ومراده هو سااديق مراده واخا وهي هوسه او مرخا سبحانه الله كان قطران وعذاب مرخا دامر أحب. ايام رخس حويا الله وحده يا هو درع من جرب اي الدرع عقاب عذاب كلمه شانكارد قيادته انت قيادته الثانيه هذا لو سوى استاجب وقال تو من كنا ولائمته ان كدو قيلو من باب التغليب وايام ما داون دور قيلتها وبدا يحيين سادتيت با غمر لكن اديقو نوينا هدا تسلوه ايت صراعاتي قنا مرخص حويا واد وقال وحي لديه مدين مدخع في الطبيب يتختر كي يعالج لسيدوه ولم ارى طبع يتختر لو ما اركبه لي هذا اليوم المعنى كان السجع ينفع لنه يحترين وحي كينان بو يتختر يختر هيب لو كان يختر هيب الجاية من يبلغ لأرضه من يبلغ كان معانا فلين باكور الكبه اربلا كان كنين كان معانا السماء وحاسوا وحاسوا اركابه لي ما نصينا احباق منهم لأنه لكل موضة ما تتاقل سأدلت الهدى وحوال بالله الصمائيه وحاطى الله مرقف صحويان يعني مرقف إذا جاء جلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون آه. اللهم استعانوا عليه الصلاة لما أجلوت بإنسان مريه قفره لما أجلوت مد معه مد شروط بكو حرمتها في تنكيد شروط أهداد أو أفساد midnah iyo sharq ee majlis taa ma hada dad gaadhoos wax walbaadu cad dhaafay mistaa haa yaani in jahal ajirna nihayata al ajri weeyaan meshay ugu dambaysan weeyaan taas waxa ku xidhan tahay meedii marka subax weeyo mid kale qaraabo xariir soo kale oo qaraabo goysno kono kaliyo koowyo سالة الثلاثة عليه الصلاة والسلام محيلي من أحب أن يبسط الله في رزقه ويمسع الله في أثره فليصل رحمه قفك جعل الله رزاقه وواسعيه عمر اللي يا إلهي التوارك وتعالى وعمر اللي سود قفك جعل قراريس قفك ساحيري ديبديقه عمد مرخو حسو qarno waxayna waa loo qorayno 41 waxaana sidoo kale waxa waya 17 kaloo qolaya waa loo barqaynaya qarno waxayna warmaayna 40 waxaana sidoo kale waxaana waxaana sidoo kale waxaana sidoo marka subxaawa yami wa nihayada بيساء الله ee looxul mahfudka waxa ku qoran in marka subxaawa ay qof halka uu daafin marka wa tan leeyahay la yastaqdimu sa'atan wa la yasta'khiru taas weeyan tan leeyahay marka weeyan tan kaana buka subxaawaan lafteedu way qoran tahay laakiin iyada laftee looxul mahfudka waxa ku qoran hadii كتب بينك وقريب اللهم استعان سنكتب كل يداه اللهم استعان اتحافذ والعرفان لما في العمر من الزياده والنقصان كتاب السياد مهم يهم القاع اللهم عليه طوال اتحافذ والعرفان لما في العمر من الزياده والنقصان سلامي فاه فاهي وكذلك مركز فحوهي أن العلامة الشوكين يسون رساله كالقرية بسألها أيضا اللهم استعان أيضا مركز فحوهي أنه كغهد لأيو بسألها أيضا لماذا الشيخ با هل نتها سيستون قليلا يتغجحين الشيخ اللويق أن الشيخ صديق حسن خن القلنوجة وطيب البخاري سألنا تفسير في ستاويل بيان لإله آيات القرآن في صورة آل عبران مركز فسير اليو مركز اللهم استعان أول كورم حياتي ثم قضاء الجلم واجل المصمم صمع ثم قضاء الجلم واجل ويواتيه واجل المصمم تنضم به واجلش ونقافين مرحونين وهيا مرخة الله بلان شرحه يا مرخة تفسير تيسه مرخة مرخة هركة سلام مرخة قرآن تلاهي تيسه الساسوات السنة يا ايو وما يعمر من معمر وهو عمر السيئة من العمر السيئة مثل الحوال الزيادة وهي ولا ينقص من عمر عمره لأنه لا ينقص من عمره عمره السيئة لأنه تبعى الله في كتاب مبيل وكسياب بغان حديثك عبد الله بن عمر بن من عمر العاس الحاكمين من حباني يغير قولنا إساء صارين وعرسوكو إلي عليه الصلاة والسلام طفا وحان ليعيدونتا عمره سيئة وكار سنتعي صدًا صنع بقرارة يساقين سبحان الله عليه الصلاة والسلام sadex maalmood sadex maalmood tafaq qaraabadiisa xariir imisago umridiisu ay ka diban yihiin ka dibantahay sadex maalmood saddex sano ilaa uu gudiyo mar waxa umrigaa lagu dheereeyo waxa weeyaan wax la xulana lagu ma helo taxtarna la ga ma helo qaraabada la xariiraya lagu helaa iyo wax la mid ah allahum musta'aalaykum aan imta hada baab ka ina ku ta wajin la mu'tari doo lil بأنه يكون شيئا إياه محلو شاهدك له هو حوايا الطبيب الذي يعالج المرضى بالإله وأن أختارك مركز حوايا محوها قفة حنوصانية الدوية يصومها أما قيرها كل دوية أما مركز حوايا كريني يربضها كل دوية كأسأل له يقانا مركز حضبه مركز حوايا ملاهي تبارك وتعالى وحوري ولكل أمة نجل فيدا جاء اجلهم الله يستخرون ساعه ولا يستقدمون فاعتمدوا ذكران كما نهدى اكرام كما نهدى اكرام مرق الله سبحانه وتعالى سادرت القران كانو شيقي ام خليل لولا اوردو ya kutufayoweyaan aa sheekhu wala oakali mal qas xawadaa ee oakali macallim ee oakali kaalay bal kutufaa maanta ko akhri quraanka man nim siin socda quraan wax ka qaban ko akhriow nim laakin nim siin socda quraan wax ka qaban maayo indha caday oo si socda laakin waa quraan qof indha caday leeyahay laakin ka lama yiraaho mar qas xawaya lama oggalo isagana lama dhabayn walwal iyo murugo farabadan lagu beeliyo oo idii diladooda loo dayay doctorsan kara qaraabada ana lama xidhiidna lama waxayoo wallahu mustaahuu aleeki kullam marxam allah mustaahuu huuri wuxuu qadato waxa ila yimaadeen buuri bi tabib daktar kan yuunalijirisuu daweeyo wala نختار لوانا امامه اركبوا يني هذا اليوم المال كان السقع ينفصون ينفصي ضديه دولونا مال كنا وحي قورايسو وما اركبوا والله واخ قوميس وش مزعي سيبي وصار الموت موت كنا وحو اها د يجذبها مجيده يا نفطه من كل عرق حلك سكديده يا بلا رزق نمر اللعان ولا هون فضيذن لآن واستخرج الرغوحة مفتيبو كسو صارتان ضلبي مني حقيق وصوصار بودهية في تغرغرها اي في ترددها نغنقت كيدا وصار ريقي عن رفتي ذنوحي نقطي مريرا من قرارة حين غرغراني مرخو يقع العلي لما على الله وعوري شوخ الله تعالى معناها قولوا لولا بين كتل مامي وحوايها اولا مالك الموت فيها ايمانيا ما خاصو كجيدايه نفس الجيرك نفس وئرق قحيسه ويبوديسه خيددركه لاغليسه مرخا وينحيسه لا ويارسم مالك الموت شنو وجيدايه خيدد ولبنه كجيدايه قدبنا هلكن الله يسو كيني هل ما با لا غوندن بلا رزقي ولا هول واحفظي اذا ايي واخ ديمرن اه ايي واخ اير اه مجد امر الهي بوتا الله اكبر و خويي طلب روحينا سو صار في تغرغره ككدبي عند واخ كلا اسكداي عندو فتايدي بالقراري نوقتو ليه ارياده نوقتاي كجلا نز واسيميتانكو يا الخلع باليرا نزقيا واسيميتانك يجذبوهانا وجيلتا ووحا لجيلة يووهيان عرقا لدى حلتك لويقانا خاصة حيث داد عرقا وحلتها حيث داد دمك يديك جرك ويالله هو انكونا والسهل يقول معنى يحيئو فضيت بوهيان مرقا ووحذو لدى وان نفطا يوحا يكونو شهي ووهيان جركا ويكونو ليهي تغرغوري هذا سي معنى يوحا ووهيان صوم ايضا انقرك kastoo waxaa laga yaaba inta soo saacadood halkaan la u jirto sabab badan oo xagii raasomaan dul fariisan yaa oo inta uu wikirad dicso oo qaybta dambooda ay ka soo dhamaatay laakiin toona oo qirracda qofku waa hayso naga inta sano waynu qornaysaa qornor bay u soo cata ka waxba way boodaysa sadaptay waxa uu ku leeyahay marka NFT-ku uu soo qoto, hoos qofku wuxuu mideejin kadiyo. Waayo NFT-ci iyo NFT-ci oo dhanba kor u socda. Inuu hoos u dhigo iyo soo roqan. Soo jalkay inuu yareeyo meedan. Inuu jaldahay Soomaalida roqaf. Inuu wax u dhannabi iyo wuxuu u midna dayay Soomaalida qad. Wuxuu suudagayaa tirin. Wuxuu suudagayaa. Nafti qadila heediya nafsi qadila heediya hoos wuxuu dhilnaa korbaayo حقا مرخا دي مجر قللا إذا ما يدعو واحدة جني خلاصي أي وحده إلى هين باب السوء نماثيب هل كان يسهوتي من مرخا مرخا تغرغر كوح الله يقاننا ومرخا يحوه يم هل كان يسوقها وإذا كان النبي عليه السلام حديثك في صيحة مسلم إن الله يقبل صوبة العبد ما لم يغرغ إله أضمك توبة سواء وأقبلها إنت ينفت هل كان سين سوقان إلقوم كيهم قلقين هل كان يغرغ اللهم استعوى عليه تقولان واي مركة كذب نساسي لدي لمركة إيش ما بدى لك صالما في ذل شاهقة القصور يسعى عليك ما اشتهيت لدى الغواح وفي البكور فإذا النفوس تقعقعت في ضيق حشرجته السدوري فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غروره من صعير أبياد لا يسكره وحي يري إنت أدونت إسكرنا ولا وضعنا برقبة إنت أدونت أدونت أن أدونت إسكرنا ولا مرقص حويا قصري إيا الدارة لا يرخوها صنع ولا يسعى عليك بما اشتحيت لدى الغواح وفي البكور o la wula odo odo odo shaqaysato odo ultood abso o waxa marka subax weeyan allahum musta'aan ee yaani marxa ay naftadu jalaatoo dan galab yarooda sayran nafsu taqaqa'at nafsu marxa inna nuqnaqash surudidat wa taharrakat wa tarabat ay bood boodo في ضيق hasharta sidu hasharta hasharta siduri nafta murqas waxaa ween ciriirigeeda halka laafta ay ku soo ciriirto isku timaado marka aad ogaanay waxaad ku soo noqonayso mataa iyo gururha xiligaas aad ogaan xiligaas aad ogaan inaad kadi iyo kadi iyo asaliya iyo dheeldheel iyo ciyaar inaad ku jirtid dadka hadda هي إلهي عيار بيلطع لكن يومي الأيام بأغاندون يوم الأيام سينديمون ويقومون دون ولكن لا تغل الندامة وحبا ترميك مالك وحيري واشترد وحاءت كهذا النزعي سيبتان خيك وصار الموت موت كنوحوها هذا يجذبها مجهده يا نفط من كل عرق حيث والبكة جيدية بلا رفق قمر العام ولا هوان فضيط العام واستخرج الرغوحة نفتي بمرخة سبحويان كصواب حيثان ضلبي مني حقين يوجد ضلبي في تغرغرها نقنقت كيدا اللهم استعان وصار الرقي عن رفتي ذنو حياهاتي مريرا من مرخة سبحوي قرارة حين قرر ان يموت جوع علي يا اللهم استعوا عليه طول لكن النبي عليه الصلاه والسلام ان الموت سكرات ان للموت سكرات برسولنا عليه الصلاه والسلام يا لو سكرات مركه ا عايش ضربت كويس وحيت لي ما تم بين حاقلتي وذاقنتي halka murkaas waxaa weeyaan laf garee deeda al daaqina waa laf garee deeda haaqina tiina waa halkaan guriga weeyaan waa halkaas weeyaan laftaas weeyaan halka doontay iyo laf garee deeda inta u dhaxayso ku jiifay ana kirtii saalkar u yaage ana sawaha yee beetiri murkaas rasuulka وصوحي لا إله إلا الله إن للموت سكرات في مركة عائشة وحيث رسول كدبا دي ليه ما يقف على الوقت كي يما الله فضى يذير ليه ما يويت نبي محمد باب الصيد وحام أرقه يويت يمحام قف على أم الله يميله اللهم عليه مركة اللهم يحول اللهم عني على سكرات الموت إله يو إيوكها سكرات كموتك الثغرات في السنة يعني الشدائد ويثغراتك الشدائد كموتك إله إبوكها وميه ويسهل ويه اللهم استعى وعليه تقولنا ولذلك المرقى سبحوه إلا حاتم الأصمي أو نن أها المرقى سبحوه ينفوها عاقل أبا وحيري أربعة لا يعرفها إلا أربعة وصريني سواليدو كره افر افرن با لوغتا لا يعرف قدر الشباب إلا بالشيوخ لا لا يعرف قدر الشباب الا الشيوخ ضرير نمدا فيعله دياشن با ولا قدر العافية الا البلاء عافات قدر خيسن ما إلا الا بمرضه سوها ويان اللهم استعنا يا امتحاننا حنوسنا ولا قدر الصحة ضد المدخل سحويانا يمتحان البلاغة تحنون كليما يمتحان ويا العافية وإم الله يمتحان كعافية ويا نبقى عليه السلام حديث قبلين عباس في جامعة ترمذ وغيره رسولكم صلى الله عليه وسلم حويري إلهي سأل الله العافية وإلهي لو يدي سوحى واخر وقال العافية في الدنيا والآخرة عباس ما عم طلبها وحكولي يا عم سأل الله العافية إلهي عافي سويدي سوحى ولا قدر الصحة إلا المرضى افات ان مبقدن كرن الا دك حن ولا قدر الحياه الا الموت ما هوش ولا قال لا راحنا مقرن كرن الا دك اللهم استعع عليه ثنا حضبه وعين المركس حويا تاس وغمدوني مفتي هطوم المركب بحدي كو ور وغمدوني ولا لا بين وراح الكل ضمانت وديتين راحو بمعنى ذهب ويا هبط وديتين وايهي وراح الكل ضمانه وديتين وانصرفوا وين نقدهم بعد الياس انت يا قوسين دميت لو من خدميبي وجد وحيكد دارين في شراء الكفن كف يسوي بيها ضمان إلا نفط وحي أغيسا عنده وحي أغي نفط للسي ولا سموك نفط للسي جيد أيو أي مرخي سحاوي عنده إغيسا سوقف صعين وإيا لسوق الامر نفط سي أغي النبي وحول عليه السلام إن نرغو حيذا قبض تبيحه البصر مرخي حاوي النفط اللقاء هذا أرقار هاعا مرخي ساين في تسبيب ولا سوقفتها لكن keen qofka oo knowledge wuxuu calaaliyo oo qofka dibey ku tahay qofku wax badan buu dib salaamarku iska xanuusanayo ama saxaraha ayaan naftay ka baxaysaa sadartay wuxuu maleeynaa in aad marxan xawaan iyo waxyaas aan su'i khillaalaay marka marka naftu inay ka baxdaa dadka oo Allaha lan qorayalki nafta iyo derivative aya waayay ku jiro dhigii wa shaqaynaya inta ka وحلية المرخة تمامتوا ويسكننا قدين بعد هذا وحيكو الدلالين بولية الجدو بمعنى الساهدو وحيكو الدلالين في الشراء الكفنة كفنك لإيسو يبيا وكفنك إيسو القادة كفنك دون باللي زمانا روحة وقر يليدها قف المرخة نفسك البحضة كفنك دون بالليا كفنك ما لالدوني فهذا أقول قدين لوال بمرخة مالهم بالليا كفنك ما لالدوني باللوديه دونة مالهم لجوء ما يتنيقف aan وحوايا weeyaan wax la isku daaliya adduunka mabaah sidiisana waxna qumna shaqo la gur qofaad haatan wax loo seega aakhiri iyo marka waa aqal xno weeyaan sabto ah hadii lagu siiyo umriga umadeen inta la isku waafaqsana ninka uu umriga dheera ama garnaadisi sanad farisibuha cala soo yaad dadii sayntu ugu wa la noob ba qoryo kunto sano 300 ba qol ba khadi hadii lagu siyo 300 bal waxa barbadaa 300 waxa laga yaaba 300 million ama baqol million oo sano ina nooxa qabriga amma akhira dalba qan akhira la nihaya wa mar mar ku dhamaata maba jirtu bashiyada adu kha mar ku dhama adakhra maba dhamaaysah wa amma adhabun da'im wa amma na'imun da'im huwa sadaqti dalu adu khinta la jooga irda Allah la gudadaar ya wax kale إرضاء, جميع... إرضاء المخلوق جميع لا يمكن إرضاء المخلوق جميع لا يمكن بوين. إن المخلوقات كورا هذه القرصة مستوى القرصة ما همون وباللفر آخرى إنك لا تستطيع أن ترضي المخلوق جميعا ما أوري كرتد إن المخلوق قمانت ورقا هذه القرصة ولكن فصل ما بينك وبين الله أبي إلهي أنت يذين رح يسهل فاصلح ما بينك وبين الله في شأنه كله أردنا إلهي لقد حدثنا عباداته ولا تباري بالناس هذا كان هو أبي يلبه هذا كان هو أبي يلبه مرقل الظحور يرضاه الناس وغاية لا غاية لا تدرك إرضاء الناس غاية لا تدرك وغاية الله قادة كل المبنى وارهم لكن الله يرد أن يقول سبحانه وتعالى أمضان الهائي وامامره إساءة كود بي سوكرميس إساءة كود حين إساءة الهائي إساءة الهائي وعلاقل يعني إساءة الهائي وغمضونه وإلهه عندها يجل وراح لكل رموه ويصرفه وين وين بعض الياس إنتقلوا سندبليد وحي الجد وحي كدها لها وحاق الثاني من غفتان حب الناس سيداتك كي يوجع الله في عجلة سيداتك نحو المغسري حقي مرخص حوايا ميني قاتس نحو المغسري كي إم مينه حقي سوقعي ياتيني سويوي مادو يغسلني سوقي دقية وقال وحوريا قومي وارطل نبدا ان نودخ علينا النك راسنا من ميدى حديقه روح ريفه حرقنا وعاقله قديم واداب برم عليه لو عاقله عارف وحيقانا فطن وفع فجاء فجاءني رجل بايه يدوي ومن ويا كم فجر قدني وحيقا ايغا ساغ من افيا ودركي وعراني وافردني ويغوريه سبحان الله وحويري ابياضا صدح لها وحاوره ويساغي kayu jacala in masjidul fadhii khir bi al-farsi kayu jacala an wa waxa wayan dadka damo way waxa way qaad kayu jacala ad kayu jacala ya istaaqib ya kaara meedebu da yeer mar gaa sawu xuuraynu nim fi aanu meedu u yeera waad halkaa la ogeesiya nin bayu juriya ay kamid mar qas u dhalkiiga saar mar qasi qaawi mar qas malayn laayda geebree Allahu akbar aruntu wa saadacday bulayayay mar qaa rayada luqada ku jira mar qas waxa weeyaan xibnaas al habibi weeyaan Allahum musta'aalaytu ala al harqna wa hadithu weeyaan mar qaa harqna aaqil اللهم استعن عارف فضلك وفهمك ويان منك وانا السنه واحفه معنى وحير وقام وحي استغيث اه من للذي لا بد منه من الموت الموكر بالعباد اترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وانت بغير زاد waa u diya qorowda markaa suxaykii aan laga marmay oo malagii loo tala saatay ah adoomada ay nafti ka qaado mar kali baad ka tahay qolayna oo qaaqda adiga bilaasahay iyo wana sahayo wataan doonayna in ka nasiib darro miyey nahayna aakhariinta taagtay adigina cadaabad gasho saaxiib badaana ay marka jana galaan meena dhibaato intaada leegayna qorqaan waxa isay min kii meereey maqashow iyo xagii ee ki meereey xagii soo kacay yaatiini saw wax ayuu igu yimaado yuqasil loo soo ayuu dhaqay waqaa waxuu riya qawmi qoonteen nabaginn ka ynuud gaadin raas lana min دعني وحي رجلني امرني ياكني فجر غدني طلخي وحيقصاري ما فيا بضلخي واعراني ويقاوي وافرضني ويغولير واودع واودعوني وحيطح دغان قال الواحي على الله وصار فوقي دشهنا وحا هذه خرير الماء بيها عدكوده ينظفوني من النظيفين شلق له مرخا دشهيده كشنقرينا واسكب الماء بيه بكشبه من فوق المركز حان دو شيده وغسل نووه إقناقين وصلنا ميري ثلاثة وصدح جهر وناد القوم داتكي بوده واقع بل كفان كفانكي بوده واقع كالاء كنفوين وألبصون المركز يحرم في يام الضرب يحرم لا كمام الله ها كم الله ها يعني هو ميل قعنت اللقريو انقميسيو شده ساركيانه يقول ايهي وصار الزادي وحياتي سحيده ان مشاكلت لنا حنطولي ala khayra imree udgoonka iyo dadka saar u mariyeen xina hannaqari markaa sawo duukii u mariye wax adoon ka kala tirin intaasaa jirtay ya allahumus saa'alaka in markii qolka ku batan somalad بالوي قنامر خرير بليدا ان بي افرا بدل اد كبيحيا با خرير لويه قنا اسل كده مرقاع شمال كنا واكم كا اتقنيب وجمع كمام كم ويانو ومرقاس حوي ميسه قانت لغري ميسه لغ بخانيو ويودعوني وحين مرخا يضلي على الواحي اللوحيه منطرحا يوالوطلطوري وصار فوقي مرخا وحانا وصار فوقي وصار فوقي دوشايدا خرير الماء بيها شنغره اما بيها فربضني ينظفني ينذف كوين ذي فرعية واسكو الماء بيوم مرخا سحوى ينكشوي من فوقي دوشايدا وغسلني ويميري قسل الميري ثلاثا ستحجير ونادى القوم قوم كنوورا واقي بين الكفاني ka fanka murqaas war qadada kam faguud waal لا كما darbeey xireen laakiin walaah kum an lahayn wa saar zadi sahadayno waxay noqotay xanuudii adarkayga xina han natari murq waxa weeyaa adarkayii mariyay walaa